لآلاء آل القرآن. القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان يريد العاجل عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم ما صلها مدمن مدحورا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 وَمَنْ كَانَ عِطْئًا رَّبِّكَ مَحْظُورًا وَانظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَأَخِرَةٌ ولا أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا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 فلا تقل لهما أوفيو ولا تنهرهما إنما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما فلا تقل لهما أوفيو ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الْذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ رَحِمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرَانِ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَابِينَ وَفُوراً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 فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا